بِئَا كَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ كَتَبَ بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كنن مسلمات مؤمنات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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيهما عنهما فخانتاهما فلم يغنيهما عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين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 أحصلت فرجه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.